يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الفلاوة أعر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما بس 117. السماوات وما في الأرض وهو العزيز qabır məqtəm qəndə Allah qənd təqələ qəndə qəndə qəndə qəndə qəndə 129. يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنه إ الق لَ موسَ لِقوممِ ي هل قِِمَنتُذونَ م وَو ق كنت 119. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 110. والله لا يهدي القوم 121. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأسف 129. قال موسى لقوم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم 119. فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم 110. والله لا يهدي القوم Qal əsə əbnə Mawyəm, صدقا لما بين يدي من التغرات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Azərbaycan ومن أظلم ممن افترى يا ذلكم موليك يوريدون نور الله ب